عوض الله من الشيطان الرجيز بسم الله الرحمن الرحيم Thank okay. يا ريشوني خرج عذا قومه من المصر What's stand وام في كتاب من Bye. Uh -huh. Ah, bye <laughs>